يا خجلة العبد من إحسان سيده يا حسرة القلب من ألطاف معناه فكم أسأت وبالإحسان قابلني وخجلتي وعقلتي قلت العبد من إحسان سيده يا حسرت القلب من القاف معناه فكم أسات وبالإحسان قابلني وخرجتي يا نفس كم بخفي اللطف عاملني وقد رآني على ما ليس يرضاه يا نفس كم زللت زللت بها قدمي وما قال عثارث بخفي اللطف عاملني وقد رآني على ما ليس يرضاه يا نفس كم زلت زلت بها قدمي وما أطال عفاري ثم إلاه يا نفس Go awesome.